رسالة بولس الرسول الى اهل غلاطية الاصحاح الاول بولس رسول لا من الناس ولا بانسان بل بيسوع المسيح والله الاب الذي اقامه من الاموات وجميع الإخوة الذين معي الى كنائس غلاطية نعمة لكم وسلام من الله الاب ومن ربنا يسوع المسيح الذي بذل نفسه لأجل خطايانا لينقذنا من العالم الحاضر الشرير حسب إرادة الله وأبينا الذي له المجد إلى أبد الأبدين آمين إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر ليس هو آخر غير انه يوجد قوم يزعبونكم ويريدون ان يحولوا انجيل المسيح ولكن ان بشرناكم نحن او ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن اناثين كما سبقنا فقل اقول الام عيضا ان كان احد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن اناثين أفأستعطف الآن الناس أم الله أم أطلب أن أربي الناس فلو كنت بعد أرض الناس لم أكن عبدا للمسيح وأعرفكم أيها الإخوة الإنجيل الذي بشرت به أنه ليس بحسب إنسان لأني لم أقبله من عند إنسان ولا علمته بل بإعلان يسوع المسيح فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية أني كنت أطهد كنيسة الله بإفراط وأطلقها وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أطرابي في جنسي إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي ولكن لما صر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته ان يعلن ابنه في لابشر به بين الامم للوقت لم استشر لحما ودما ولا صعدت الى اورشاليما الى الرسل الذين قبلي بل انطلقت الى العربية ثم رجعت ايضا الى دمشق ثم بعد ثلاث سنين صعدت الى اورشاليما لاتعرف ببطرسة فمكثت عنده خمسة عشر يوما ولكنني لم أرى غيره من الرسل إلا يعقوب أخ الرب والذي أكتب به إليكم هو ذا قدام الله أني لست أكذب فيه وبعد ذلك جئت إلى أقاليم سورية وكيلتية ولكنني كنت غير معروف بالوجه عند كنائس اليهودية التي في المسيح غير أنهم كانوا يسمعون ان الذي كان يضطهدنا قبلا يبشر الان بالايمان الذي كان قبلا يطلفه فكانوا يمجدون الله فيه الاصحاف الثانية ثم بعد اربع عشرة سنة صعدت ايضا الى اوروشليمة مع برنابا، اخذا معي تيتوس ايضا وانما سعدت بموجب اعلان وعرضت عليهم الانجيل الذي اكرز به بين الامم ولكن بالانفراض على المعتبرين لالا اكون اسعى او قد سعيت باطلا لكن لم يضطر ولا تيطس الذي كان معي وهو يوناني ان يختتم ولكن بسبب الاخوة الكذبة المدخلين خفيتا الذين دخلوا اختلاسا ليتجسسوا خريتنا التي لنا في المسيح كي يستعبدون الذين لم نذعن لهم بالخضوع ولا ساعة ليبقى عندكم حق الانجيل واما المعتبرون انهم شيء مهما كان لا فرق عندي الله لا يأخذ بوجه إنسان. فان هؤلاء المعتبرين لم يشير علي بشيء بل بالعكس ادراؤوا اني اكتمنت على انجيل الغرلة كما بطرس على انجيل الختاني فان الذي عمل في بطرس لرسالة الختاني عمل في ايضا للامم فاذا علم بالنعمة المعطاة لي يعقوب وصفا ويوحنا المعتبرون انهم اعمدة اعطوني وبرنابا يمين الشركة لنكون نحن للأمم وأما هم فللختان غير أن نذكر الفقراء وهذا عينه كنت اعتنيت أن أفعله ولكن لما أتى بطرس إلى أنتاطيا قاومته مواجهة لأنه كان ملوما لأنه قبلما أتى قوم من عند عقوبة كان يأكل مع الأمم ولكن لما أتوا كان يؤخر ويقرز نفسه خائفا من الذين هم من الختام وراء معه باقي اليهود ايضا حتى ان برنابا ايضا انقاد الى ريائه لكن لما رأيت انهم لا يسلكون باستقامته حسب حق الانجيل قلت لبطرس قدام الجميع ان كنت وانت يهودي تعيش امميا لا يهوديا فلماذا تلزم الأمم أن يتهوده نحن بالطبيعة يهود ولفنا من الأمم خطاطا إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال ناموسي بل بإيمان يسوع المسيح آمنا نحن أيضا بيسوع المسيح لنتبرر بإيمان يسوع لا بأعمال ناموسي لأنه بأعمال ناموسي لا يتبرر جسدنا، ما فان كنا ونحن طالبون ان نتبرر في المسيح نجد نحن انفسنا ايضا قطاطا افا المسيح خادم للخطيئة حاشا فاني ان كنت ابني ايضا هذا الذي قد هدمته فاني اظهر نفسي متعبا، لاني مدت بالناموسي للناموسي لاحيا لله مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه فما أحياه الآن في الجسد، فإنما أحياه في الإيمان إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه الأبي لست أقبل نعمة الله لأنه إن كان بالنموس بر فالمسيح إذا مات بلا سبب الأصحاح الثالث أيها الغلاطيون الأغبياء من رقاكم حتى لا تدعنوا للحق أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مصروح أريد أن أتعلم منكم هذا فقط أبا أعمال الناموسي أخذتم الروح أم بخبر الإيمان كذا أنتم أغبياء فبعدما ابتدأتم بالروح تكملون الان بالجسد هذا المقدار احتملتم عبا ان كان عبا فالذي يمنحكم الروح ويعمل قوات فيكم اب اعمال الناموس ام بخبر الايمان كما امن ابراهيم بالله فحسب له بر فاعلموا اذا ان الذين هم من المؤمنين اولئك هم بنو ابراهيم والكتاب إذ سبق فراء أن الله بالإيمان يبرر الأمان سبق فبشر إبراهيم أن فيك تتبارك جميع الأمان إذا من الذين هم من الإيمان يتباركون مع إبراهيم المؤمن لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة لأنه مكتوب ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموسي ليعمل به ولكن ان ليس احد يتبرر بالناموسي عند الله تظاهره لان البار بالايمان يحيي ولكن الناموس ليس من الايمان بل الانسان الذي يفعلها سيحيا بها. المسيح افتدان من لعنة الناموس اذ صار لعنة لاجلنا لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبته لتصير بركة ابراهيم للأمم في المسيح يسوع لننال بالإيمان موعد الروح أيها الإخوة بحسب الإنسان أقول ليس أحد يقتل عهدا قد تمكن ولو من إنسان أو يزيد عليه وأما المواعيد فقيلت في إبراهيمه وفي نسله لا يقول وفي الامثال كأنه عن كثيرين بل كأنه عن واحد وفي نسلك الذي هو المسيح وانما اقول هذا ان الناموس الذي صار بعد 430 سنة لا ينسخ عهدا قد سبق فتمكن من الله نحو المسيح حتى يبطل الموعب لانه ان كانت الوراثة من الناموس فلم تكن ايضا من موعده، ولكن الله وهبها لابراهيم بموعده. فلماذا الناموس قد زيد بسبب التعديات الى ان يأتي النسل الذي قد وعد له مرتبا بملائكة في يد وسيط واما الوسيط فلا يكون لواحد. ولكن الله وحده فهل الناموس ضد مواعيد الله حاشا لانه لو اعطي ناموس قادر ان يشهي لكان بالحقيقة البر بالناموس لكن الكتاب اغلق على الكل تحت الخطية ليعطى الموعد من ايمان يسوع المسيح للذين يؤمنون ولكن قبلما جاء الايمان كنا محروسين تحت الناموس مغلقا علينا الى الايمان العثيب ان يعمل اذا قد كان الناموس مؤدبنا الى المسيح لكي نتبرر بالايمان ولكن بعد ما جاء الايمان لسنا بعد تحت مؤذبنا لانكم جميعا ابناء الله بالايمان بالمسيح يسوع لان كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح ليس يهودي ولا يوناني ليس عبد ولا حر ليس ذكر وانثى لانكم جميعا واحد في المسيح يسوع فان كنتم للمسيح فانتم اذا نسل ابراهيم وحسب الموعدي ورثتهم الاصحاح الرابع. وانما اقول ما دام الوارث قاصرا لا يفرق شيئا عن العبد مع كونه صاحب الجميع بل هو تحت اوصياء ووكلاء الى الوقت المؤجل من ابيه هكذا نحن ايضا لما كنا قاصرين كنا مستعبدين تحت اركان العالم ولكن لما جاء من السماء أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموسي ليستدي الذين تحت الناموسي لننال التبني ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أب الأبو إذا لست بعد عبدا بل وان كنت ابنا فوارث لله بالمسيح لكن شينئذ اذ كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة قالها واما الان اذ عرفتم الله بل بالحرية عرفتم من الله فكيف ترجعون ايضا الى الاركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون ان تستعبدوا لها من جديد أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنينا؟ أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا أتضرع إليكم أيها الإخوة كونوا كما أنا لأني أنا أيضا كما أنتم لم تظلموني شيئا ولكنكم تعلمون أني بضعف الجسد بشرتكم في الأول وتجربة التي في جسدي لم تصدروا بها ولا كرهتموها بل كملائك من الله قبلتموني كالمسيح يسوع فماذا كان اذا تطويبكم لاني اشهد لكم انه لو امكن لقلعتم عيونكم واعقيتم ها قد سرت اذا معدو لكم لاني اصدق لكم يغارون لكم ليس حسنا بل يريدون ان يصدوكم لكي تغاروا لهم حسنة هي الغيرة في الحسن كل حين وليس حين حضور عندكم فقط يا اولادي الذين اتمخض بكم ايضا الى ان يتصور المسيح فيكم ولكني كنت اريد ان اكون حاضرا عندكم الان واغير صوتي لاني متحير في. قولوا لي أنتم الذين تريدون أن تكونوا تحت الناموس ألستم تسمعون الناموس؟ فإنه مكتوب أنه كان لإبراهيم بناني واحد من الجارية والآخر من الحرة لكن الذي من الجارية ولد حسب الجسد وأما الذي من الحرة فبالموعد وكل ذلك رمز لان هاتين هما العهدان احدهما من جبل سيناء الوالد للعبودية الذي هو هاجر، لان هاجر جبل سيناء في العربية ولكنه يقابل اورشاليم الحاضرة فانها مستعبدة مع بنيها واما اورشاليم العليا التي هي امنا جميعا فهي حرة لانه مكتوب افرحي ايتها العاقر التي لم تلت اهتفي واصرخي ايتها التي لم تتمخض فان اولاد الموحشة اكثر من التي لها زوج واما نحن ايها الاخوة فنظير اسحاق اولاد الموعد ولكن كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح هكذا الان ايضا لكن ماذا يقول الكتاب اطرد الجارية وابنها لانه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرية اذا ايها الاخوة لسنا اولاد جارية بل اولاد الحرية الاصطاع الخامس تثبتوا اذا في الحرية التي قد حررنا المسيح بها ولا ترتبكوا ايضا بنير عبودية ها انا بولس اقول لكم انه ان اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئا لكن اشهد ايضا لكل انسان مختتم انه ملتزم ان يعمل بكل الناموس. قد تبطلتم عن المسيح ايها الذين تتبررون بالناموس. سقطتم من النعمة فاننا بالروح من الايمان نتوقع رجاء برنا لانه في المسيش يسوع لا الختان ينفع شيئا ولا الغرلة بل الايمان العامل بالمحبة كنتم تسعون حسنا فمن صدكم حتى لا تطاوعوا للحق هذه المطاوعة ليست من الذي دعاكم خميرة صغيرة تخمر العجين كلها ولكنني اثق بكم في الرب انكم لا تفكرون شيئا اخر ولكن الذي يزعبكم سيحمل الدينونة اي من كان واما انا ايها الاخوة فان كنت بعد اكرز بالختان فلماذا اضطهد بعد اذا عطرة الصليب قد بطل. يا ليت الذين يقلقونكم يقطعون ايضا فانكم انما دعيتم للحرية ايها الاخر غير انه لا تصير الحرية فرصة للجسد بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعض لان كل الناموس في كلمة واحدة يكمل تحب قريبك كنفسك فإذا كنتم تنهشون وتأكلون بعضكم بعضا فانظروا لألا تفنوا بعضكم بعضا وإنما أقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد وهذان يقاوم أحدهم الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون ولكن إذا انقضتم بالروح فلفتم تحت الناموس وأعمال الجسد ظاهرة التي هي زنا عهارة نجاسة دعارة عبادة الأوثان سحر عداوة خصام غيرة سخط تحزب شقاق بدعة حسد قتل سكر بطر وامثال هذه التي اسبق فاقول لكم عنها كما سبقت فقلت ايضا ان الذين يفعلون مثل هذه لا يركون ملكوت الله واما ثمر الروح فهو محبة فرح سلام طول انات لطف صلاح ايمان وداعة تعصف ضد امثال هذه ليس نموس ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الاهواء والشهوات ان كنا نعيش بالروح فالمسلك ايضا بحسب الروح لا نكن معجبين نغاضب بعضنا بعضا ونحسد بعضنا بعض. الأصحاح السادس. أيها الإخوة إن سبق إنسان فاخذ في زلة ما فاصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداع ناظرا إلى نفسك لאל تجرب أنت إذ احملوا بعضكم أثقال بعض. وهكذا تمموا ناموس المسيح لانه ان ظن احد انه شيء وهو ليس شيء فانه يغش نفسه ولكن ليمتحن كل واحد عمله وحينئذ يكون له الفخر من جهة نفسه فقط لا من جهة غيره لان كل واحد سيحمل حملة نفسه ولكن ليشارك الذي يتعلم الكلمة المعلمة في جميع الخيرات لا تضل الله لا يشمك عليه فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية فلا نفشل في عمل الخير لاننا سمخصد في وقته ان كنا لا نكد فاذا حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع ولا فيما في لأهل الإيمان انظروا ما اكبر الاحرف التي كتبتها اليكم بيدي. جميع الذين يريدون ان يعملوا منظرا حسنا في الجسم هؤلاء يلزمونكم ان تختفن لان لا يبطهدوا لاجل صليب المسيح فقط لان الذين يختتنون هم لا يحفظون الناموس بل يريدون ان تختسن انكم لكي يختخروا في بسدكم واما من جهتي فحاش لي ان اختفن الا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وانا للعالم لانه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا ولا الغرلة بل الخليقة الجديدة فكل الذين يسلكون بحسب هذا القانون عليهم سلام ورحمة وعلى اسرائيل الله فيما بعد. لا يغلب أحد علي أتعابا لأني حامل في جسدي سمات الرب يسوع نعمة ربنا يسوع المسيح مع روحكم أيها الإخوة آمين